الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق